فَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا مَا أنتم ملقون فَلَمَّا الْقَوْم قَالُوا مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فَمَا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 فقَالَمُ سَاَ قَوْمِ إِن كُ تُم آممًَا تُمْ بِللهِ فَلَيهِ تَوَككَّلُ فَلَيهِ تَوَككَّلُ إِن كُن تُم مُسْلِم عَلَى اللَّهِ تَوَككَّلْنَا رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ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 وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا Rabbana li yudhil 'an sabeelik Rabbana qunis 'ala amwaarihim washjud 'ala qulubihim fala yu'minu Fala yu'minu hatta